وَإِنَّ النَّغْبُ بِعَلَيْنِ وَلَضَّانِ نَارِ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ ط وَتَكر فيآياتةَِّ الله فَعَلَ الله تََك فَأَجع أَنََّكُم وَشكان أَكُمْ ثمَُّ لا يَكُ تأَنْركُم عَلَكُم قََّةَ ثمُ قَطُ ثمَُّ قَضُوا إلَ يوَلااتُم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 يَجُوبُ بِآيَاتِنَا فَرُكَّ كيفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنذَرين كُمْ مَّا دَعَثنَا مِن بَعْدِهِ وَسُلَنَ إِلَى قَوْمِهِم فَجَاءُوا بِالْبَيِّنات فَجَاءُوهُم هَذَا كَنبُعٍ عَلَى قُنُوبٍ مُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جاء من حد لم ما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئت ما لتفتنا وجدنا عليه آبا تَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُنْكِرِينَ وَقَالَتِ الْعَجُولُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُمْ سَأَلْكُمَا ما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يسلح عدن المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من فدعون وملئهم أن يفتنهم وإن فدعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوه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 جَعَلَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَتَمَّ وَجَعَلَهُ بَيُوتَكُمْ وَجَعَلَهُ بَيُوتَكُمْ قِبْلَتَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فدعون وملأ وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما Fa se referredi edo, wird